بوك تو اللي خمسون خمسون يزمى حفوزون ده في المسبح في المسبح بوغن سجاك الجو حارون اليوم الجو حار اليوم. Yüzme havuzuna هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ Yüzmeye هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل معك منشفة؟ Hel <manyolvarmı> ma'aka menşef? <manyolvarmı> Mayon var mı? Hel <manyolvarmı> ma'aka <manyolvarmı> mayo rjali? <manyolvarmı> Hel ma'aka <manyolvarmı> mayo rjali? Mayon var mı? Hel ma'aka mayo harimi? Hel ma'aka mayo harimi? Yüzme biliyor musun? هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ ضلبي ليورموسون. هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ سيا أضلي بليورموسون. هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ دش نردا؟ أين الدوش؟ أين الدش؟ صيون مكابين نردا؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ أين نظارة السباحة؟, أين نظارة السباحة؟ صدرين ما؟ هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ صدمز ما؟ هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ صصجك ما؟ هل, هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ إشيورم أنا بردان. أنا بردان. سوصول. الماء بارد جدا. الماء بارد جدا. سأخرج الآن من الماء. سأخرج الآن من الماء.